يذكرني رحيلك مجلس باه على حلة مداهي للرجال اللي تنومسنا مواطيها هنا سليت سيف يغفيت ثار من سلة هنا علقت رمح على الجوزا ويطفيها يذكرني رحيلك مجلس باق على حلة متاهين الرجال اللي تنومس نام واطيها هنا سلت سيف يوفي الثارين من سلة هنا علقت رمح يا أخنا الجوزة ويقفيها هنا بي صحفك الكريم دلنا دلا كعكب دام واعيد الكلام ننتهي فيها هنا ساقيت غصن منها لكنك حتظلا يصالف بالغناية بايع الدنيا وشاريها هناك عن الرجال جبال ما تغمى اللخنى الزلى عمايبها سعاب وعابله باقي مواضيها رجال لو تشوف الماغدر ما شربت أهل الله شربنا عذبها مدني لعبنا في مضانيها هنا تخنبني العبرا اكتب يا رسول الله على كورة نسيت الناس حاقدها وحانيها هنا ماضيك والرياض الخليل اللي رعا خلّه شربنا عذبها مدري لعبنا في مغانيها هنا تخن دنيا لعبرها ونكتب يا رسول الله على قبر نسيت الناس حاقدها وحانيها وبو قبر يجيه من الفقرب البيد على حسد تبين من سما يمهى وصاليها ويهناك الوفا قبر يضمك في ثرى تلا مدامها بين فردوس الجنان من سبا يمهى وصاليها ويهنات الوفا قبرا يضمك في ثرات الله مدامها بين فهد وسل وبين من شيها لا من ذكارة فراقك اللي في يدي غلا سمانا اللي عقد الحبل ويحله ليامي ذكراك طاحت الدمع وراعيها سلام الله ما هسى اصبا نسريمو في على الطفل اليتيم اللي عقد الدنيا ماليها حلا بعد الزمان اللي عبد الحبل ويحله ليامني ذكا وتفطاحت الدمعة ورعيها سلام الله ما هذا سبان سرينه فله على الطفل اليتيم اللي عطى الدنيا معاه لا تحلي العبراء على قبر نسيت الله الناس الله على نسيت الناس حاذبها وحانيها على, على بعد الزمان اللي, اللي, اللي عقد الحبل ويحلها لياها كرتك طاعة الدماء أراعيها رحيلك ما. مجلس باق على حلة مداهي للرجال اللي تنوم سنام واطيها هنا سليت سيف يوفي الثارين من سلة هنا علقت رمح يا أخنا الجوزى ويقفيها